السلام والصلاه السلام على هذه جراحه السنه الامام اهل محمد الله علي الله الى السنه احوج من الى القران الحمد لله وحده والسلام على من نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال أبو محمد البردهال رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح السنة في الأصل الحادي واستبين وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن القرآن يجمل والسنة تضين كما قال الله عز وجل وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلي مثلا قال الله عز وجل في القران واقيموا الصلاه وآت الزكاه هذا اجمال فجاءت السنة فبينت كيفية اقامه الصلاة وكيفيه ايتاء الزكاه وكيفيه اداء والسنه تبين ولا غنى للقران عن السنه ومن أنكر السنة فهو زنديق كافر فزنديه العزيز بالله كيله هو المنافق وقيله هو الذي ينكر الشرائع فمن أنكر السنة وقال يكفينا القرآن ولا داعي للسنة فهذا زنديق فاسد لأنه لا يمكن أبدا أن يتعبد الله عز وجل بما في القرآن إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم لذلك جعله الله قدوه للعباد فقال سبحانه قد كان نحن في رسول الله أشبه الحسن لمن كان أرض الله وليوم الآخر وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله له من حال أخوام ينكرون السنة في آخر الزمان كما في مسن الأحمد وغيره الحديث حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك يعني يختلف يوشك رجلا شبعان وابتكئن على أريكته يقول ما جاءنا في كتاب الله أخذناه وما لم يأتنا لم نأخذ به إلى أن قال عليه السلام على إني أوتنت القرآن ومثله معه وقالنا بين السبابة والرسل هذا ذل على أن السنة في باب التشريع كالقرآن تمام فالسنة تفسر القران وتبينه ولذلك لما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى مصادر التفسير ذكر منها تفسير القرآن بالقرآن فإن لم نجده في القرآن تفسير القرآن بالسنة فإن لم نجده في السنة في أقوال والعلماء والتابعين آخر مصدر هو اللغة العربية. بس السنة تفسر القرآن ولذلك وقع هؤلاء الذين تسمونه بالقرآنيين وكذبوا حتى في المسمى هم ليسوا قرآنيين أنهم لو كانوا قرآنيين فأطاعوا الرسول كيف قد ذكر الله ذلك في كتابه فقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحموه وقال وإن تطيعوه تهتدوا فسبيل الرحمة والاجتماع سبيل الهداية والتوفيق إنما هو في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا غير لذلك حكم علماؤنا صراح الشيخ عبد رحمه الله وسماحه الشيخ عبد العزيز بالله رسول الله ان من انكر السنه فقط والعياذ بالله لانه مكذب بالقران ايضا والقران يوسف لذلك فان هؤلاء لما قيل لهم كيف تصلون والله قال واقيموا الصلاه واجل الزكاه ولما يبين عدد الركعات في الصلاه الصبح ثنتان والمغرب ثلاثه وباقي الصلوات اربعا فقالوا هذا في القرآن إذا كيف قالوا خال الله الحمد لله فاطر سنوات والأرض جعل الملائكة رسل أولي هذه المثنى وثلاث هذه صلاة المغرب ورباع هذا له الصلاة هذا من أضل الضلع ما علاقة جعل الملائكة رسل أولي أجنحة ثلاث ورباع بعد أسعار الصلاة ولكن هؤلاء عنده نوع من البطنية لأن عندهم تفسير لعامة الناس وتفسير خاص بي. وأيضا الخيرهم كيف تؤدون الزكاة زكاة الزروع كم يخدرها كم نصب زكاة الزروع من يقول هذا المخزر ما يقرش في النصاب الزكاة إذا بلغه الزرق تقرش في الزكاة وإلا فلا زكاة خمسة أوسق قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق ليس فيما دون يعني أقل ليس فيما دون خمسة أوسق صدق والوسق ستون صاع فدرها العلماء من قمحه بحوالي ست و 12 كيلو جرام 612 كيلو جرام من القمح، ومقدار الخارج فيه إما العشر وإما نصف العشر على حسب السقف. إن كان يسقي بالآلة يعني بالكلفة والمال فيخرج نصف العشر وإن كان يسقي بالراحة يعني على ماء المطر بدون كلفة ففيه العشر وعندكم زكاة المال ومقدارها كم كم نصر جكاد المال وكذلك عرض التجارة إذا نعم عشرون دينارا من الذهب وكم من الفضة ومئة جدارها من من الفضة عشرون مثقال من الذهب وهذه تساوي في زماننا بالذهب الخالص عيار 24 وعشرين هو نوع تساوي كم ساوي كم خمسة وثمانين عيار واحد وعشرين تقريبا قدره ب سبعة وتسعين جراما، ومقدار الخارج منها كم ربع العشر اثنين ونصف المئة على 40 وهكذا في أقصى وزكاة الغنم. كم نصابها أربعة وزكاة الإبل كم نصابها خمس وزكاة البقر كم نصابها ثلاثة وهكذا كل هذا لم يأتي بالقرآن منما جاء في السنة. تحريم الحمر الأهلية الحمار الأهلي هذا يحرم أكثر بخلاف الحمار البحش هو المقضع أنه يجوث أما الحمار الأهل فإنه يحرم أكله ولجماع ومع ذلك لم يأتيه خواه لذلك في حديث مقدم مع الكذب ذكر النبي الذي قال فيه يوشك رجلا شبعان مرتق على علكتي يقول ما جاءنا في كتاب الله خانبه الحديث بين فيه النبي عليه سلم والسلام هو حرم الحمر الأهل لأن على قول هؤلاء الحمار الأهل يجوز أن يأكلهم من وَلَعَلَّهُمْ فعل ذلك بسوء من اخلاقهم صاروا كالحمير بل هم اظل الذي ينكر السنه هذا, هذا حمار ان الحمار افضل منهم ان الله قال انهم الا كالانعام بل هم اظل الذي ينكر السنه يعني نظلم الحمار حينما نشبه بهذا الشخص الله قال إنهم إلا والمشبه به يكون من قال الله في ذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا قال عز وجل وسب عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلل إلى الأرض واتبع هواه اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهد أو تتوفيها وليس ببعا وقال إن لا نحتاج للقرآن فهذا للسنة فهذا زندقنا وقال يحتاج لخزعة بيانا لكل شيء هذا على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. فلا ود من الإيمان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك كفر العلماء من أنكرها وحكم على القذاة وعليه سماح الشيخ الله الباس رحمه الله بانه كافر زندين لماذا ليس من اجل مساله الحكم بل من اجل مساله انكار السنه القولية وان قيل ان القذاف تاب فهذا هو الله انتابه ولكن لا بد ان يكون له عندنا بينه لأنه تبين عندنا كفره بيقين فلا بد ان يتبين ايمانه ايضا بيقين وإن كان تاب فأمره قد أفضل إلى ربه جل وعلا أحكم الحاكمين سبحانه وهو إن كان قد تاب أرحم به من سائل الحق وإن كان قد مات على قوله وإن السنة ليس سنة قولية فهذا, فهذا مخلما في نازل جهنم صلى الله عليه وسلم فاحتفرنا مع من أنفع السنة القولية ونعلم أن هذا حديث الرسول السلام فان ترى هو جحله استهزأ بالسنه ولو بسنه السوات وعلم ان هذا سنه الرسول عليه الصلاه والسلام قال واخذ استهزاء به كذلك قل اب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان استهزاء بالسنه وقولا بذلك نعم قال ما شيء الكلام والجدال والقصومة في القدر خاصة من نعم عنده. الكلام والجدال والقصومة في القدر خاصة من هم عند جميع الكتب. وذلك لأن الجدال في القدر يخلق الشك في القدر في قضاء الله وقدره. ولذلك. قال إذا ذكر القدر فأمسكه وكره التفصيل في ذات الذي يؤدي إلى الشك والجدال عموما مذموم إلا بالتي هي أحسن لما أبيح قال الله عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قال سبحانه وجارمه بالتي هي أحسن أما الجدل فإنه مذموم دائما قال صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى إلا أوت الجدل فظل الإنسان بعد الهداية فإنه يؤتى جدلا عظيما فالعياد لا يدفع به الحق أعوذ بالله فلوأت الجدل بمعنى في الكلام يعني حسن الكلام ذلك كعب صحيح قال لقد يعني علمك في العرب أن يمسيج جدلا يعني كلاما يعني قصد كلام، قوة في الكلام لما هم أن يكلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلفك يا كعب فقال, فقال علمك أن يمسيج جدلا ولكنه رضي الله عنه التزم الصدق. الذي نجاه الله عز وجل منه وجعله وجعله يعني من الصادقين فأجل ذلك الله فصل الثلاثة لنكله يتخلب التوبته قال الله يا أيها الذين آمن اتقوا الله واتونوا مع الصادقين أن الصدق يجعل المحنة منها والبلية عطية فلما صلق الكعب وفلال ومرارة نجاهم الله في الدنيا والآخرات إن شاء الله أما المنافقون فكذبوا فنجوا في الدنيا وأما في الآخرات فامرهم من الله عز وجل نعم منهي عنه عند جميع الكرة لأن القدر سر الله هذا قال ما نحن القدر سر الله في خلق نعم ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن عن الكلام في القدر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومه في القدر وكره العلماء واهل الوعاب ولم يكن القدر في فول سبحانه فلا تسألني ما ليس لك علم إني أعذف أن تكون من الجهة وكره العلماء هذا يشمل وغيره فلا ما ليس لك علم يشمل وغيره وأهل عن جدال عن القدر عليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما واعتقاد ما قاله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمله الاشياء وتسقط عنا سوى ذلك نعم بايدن الانسان يؤمن بالقدر ولا يجادل فيه لا يقال في القدر ولا لما ولا يقال في الاوامر والنواهي لما انما يجب ان يسلم الإنسان على قنطرة التسليم بتقديرات الله عز وجل وقضائه سبحانه ويجب عليه في الصفات الا يقول كيف لا يقول كيف في استفاد لأن الله ليس كمثلي شيء ولا يقول لما في القدر لأنه لا يفعل إلا عن حكمه سبحانه ولا كذلك في الأوامر والنواهي يجب عليه الامتثال والانقياد والا يقول لما نعم ودائما أيها الأخوة الذي يؤثر الجدل لا يوفق للعلم هذا من حكمة الله عز وجل لا يريد عنده الا الجدال بالباطل والجدل بالباطل غالبا لا يوفق للعلم. وهو سبب الضلال عليه ما ظل قوم بعد هدى فهذا كثير في الجماعة في عندهم جدل في الباطل في رد النصوص ورد الحق فهياه بالله تعال ما فرق كبير بين المناقش العلمي التي وارد عن السلف وجاء في السيرة سيرة بعض أخذ يناقش على عبد الله مبارك وآخر إذن الله رحمه الله تعالى وقف من بعد صلاة الإشهاء ولم ينتهي من مسألة إلا وقد جاء المؤذن لصلاة الفجر فالنقاش العلمي والحوار الهد في إطار التوصل إلى الحق وبيان الحق هذا بل هو مطلوب بين طلاب علم فإن هذا يرس في العلم في القلب أما الجدل الذي يرد الأدلة ورد النصوص فهذا مذموم هذا مذنب. النبي عليه الصلاة انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترى المرأة وإن كان أحب. اذا إذا انت وصل الاجتماعات الأفران. إذا حسنت أن الشخص عنده جدال لا يوجد نصد الحق فامسك امسك عن التلعيم. لا. والموت في شموع الله. ان الايمان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري هذه الى السماء نعم والايمان بان رسولنا اسري هو الى والصعود عن طريق اله الى اعلى الفرق بين المعراج والرفع فعيسى عليه السلام رفعه الله اليه ولكن بدون اله اما المعراج فانه وقع رفعك الله وخال لنبينا عليه الصلاه والسلام عن طريق اله وهي دابه يقال لها البراق يقال لها البراق هي سميت بذلك لانها تبرق اذا سارت هذه الدابه سريعه العدو جدا حتى ان الله حافرها موضع بالصريع يعني اخر منتهى خطوتها هذه النبي عليه والسلام يسري به من دار من دار امانه وقال سبحانه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وهذا يدل على أن مكه كلها حرم الله قال من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ومن اين اسرى الرسول هل من الكعبه ولا من دار امانه من دار امانه وهذا يدل على أن مكه كلها حرم وليس مسجد الكعبه وهذا قول الجمهور وهو الصواب ان شاء الله وفيها كلها الأجر الذي في الآخرة إن شاء الله. فسُرِيَ النبي عليه من المدي من مكة إلى فلسطين حيث المجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعه وجاء في بعض الآثار وإن كان في السنة دي مقال أن كِتَّة السماء مسيرة خمسمائة عام، وبين السماءين مسيرة خمسمائة عام. يعني سبعة في خمسمائة في خمسمائة هذا إلى أعلى أما في أسفل في الأرض فمن مكة إلى بلاد الشام فلسطين كل هذا في جزء من الليل وليس في الليل كله وسبحان الله انظر إلى تصديق الصديق الأكباس صديق على وزن شعين يعني غاية في التصديق والصدق لما جاء النسجول قالوا بس هذه أمسكناها كذب على محمد عليه الصلاة والسلام فجاء إلى الصديق لكي يحدثه فقالوا يا ابا بك أن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى الوجه الأقصى وعرج به إلى السماء السابعة ثم عاد في نفس الليلة فماذا قال الصديق لم يقل انتظر واسأله ولكنه تصديق تام بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم تضيق العقول في الدنيا أبدا قال الصديق رضي الله عنه إن كان قد قاله فقط صدق يعني هذا الرجل ما جربت عليه كذبا أولا إن كان قد قاله فقط صدق فصديق كان أجعل قوة الإيمان إن كان قد قاله فقط صدق فيؤمن أهل السنة والجماعة بالإسراء والمعراج قال شيخنا من لم يؤمن به فهو كافر لأنه مكذب للقرآن في قوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعجله عيدا المسجد الحرام المسجد الاقصى الذي باركنا حوله نغيه من آياتنا صار إلى العرش صار إلى العرش عليه الصلاة والسلام حتى سمع صرير الأخلام أفلام القدر التي يكتب بها التقدير والقدر نعم وكلمه, وكلمه الله تبارك وتعالى إله الله عز وجل بدون واسطة بدون واسطة وهل يلزم من الكلام الرؤية لا يلزم وكلمه بدون واسطة في امر الصلاوات الخمس اتفرض الله عز وجل علينا أول محفوظة كامل خمسين صلاة. خمسون صلاة ولا يزال النبي عليه السلام بين ربه عز وجل وبين موسى عليه السلام أربعين ثلاثين إلى أن وصلت خمسا في الأداء وخمسون في الأجل قال من واسع قبل الله أن العمل قل والأجل كما وقل نعم وتشهد الجنة والطلع إلى النار نعم ورأى الملائكة ونشرت له الانبياء, الأنبياء اخذت ارواحهم شكل الاجساد فراهم كلهم اما عيسى عليه السلام فانه راه بروحه وجسده ولذلك عده بعض اهل العلم منهم الحافظ بن حجر الاصابه في تمييز الصحابه فيمن اسمه عيسى ذكر عيسى ابن مريم عيسى بن مريم عليه السلام ذلك يلغز بعض الترجمه يقولون نبي من هذه الامه يعني كيف ولذلك نزوله في اخر الزمان هل هو نزول وحي ورساله ام نزول متابعه, متابعة. و هذا فيه ردع القديانيين الزنادقه الذين يدعون نبيا بعد نبينا عليه الصلاه والسلام نعم ويقولون قولوا تعالى ولكن رسول الله هو النبيين لا ليس خاتمتهم وإنما حليتهم نعم ورأى سرادقات العرش والكرسي قال شيخنا هذا يحتاج إلى دليل ورأى سرادقات العرش والكرسي هذا يحتاج إلى دليل الله عنه نعم ما. وشميع مات السماوات ومات الأرضين في, في اليقظة هذا أيضا قال شيخنا يحتاج إلى دليل فهل طاف الأرض كلها أم أن أرض جمعت إليه فرأى في هذا يحتاج إليه في بيان إعجازي هذه المعدزة والآية من آيات الله أنه يمشي هذه المسافة كلها بدون يعني في جزء من الليل هذا لا يمكن أن نصدق عن عند من ليس عنده التصديق في زمان النبي عليه الصلاة من ما يوجد آلات حديثة كلت في زماننا حتى قالت الحديث هل يمكن أن يفعل هذا في هذا الزمن؟ لا يمكن. أن نعم. حمله شديد على البراق حتى أداره في السماء. نعم. في على البراق سمي بذلك قيل أنه يبوق إذا ساف وأيضا هذه الدابة جاء في بعض النصوص جاء في بعض النصوص وصفها وأنها بين البغل والحمار وأنها تضع حاصرها موجع بصرها. يعني خطواتها منتهى مرمل البصر بالنسبة له. نعم. ونزل أن الصلاة عند النجم الأقصى ورقص في حلقه من حلقاته وصلى للانبياء رفعتين قبل أن ينقي إلى السماء السابعه وأوجب على أنه إمامهم وأفضلهم عليه السلام. نعم. ففُرِجَت فُرِجَت لهم الصلاوات ففرجت لهم الصلاوات في تلك الليلة. ورجع الى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة وعلم أن, الأرواح... ان ارواح الشهداء في قناديل تحت العرش تصرح في, تصرح في الجنة وأرواح, الم... وارواح المؤمنين تحت العرش وارواح الكفار والتجار في برهوت، وهي في سجين نعم. قال رحم الله وأعلم أن أرواح الشهداء في قناديل في العرش تسرح في الجنة وهذا ثالث. السنة أرواح الشهداء في حواصل طير القدر تأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا تسرح في الجنة كموسرف وأرواح من تحت العرش وأرواح الكفار فالخجار في برهود وهي أبيسك لما بدأ المجاهد نفسه وجسده لله سبحانه فقتل ومزق حوضه الله روحه جسما آخر فتناع بواسطه في, بواسطه في حواصل خير الخطر الشعيد روحه لله فيجعل الله روحه سبحانه بحواصل طير قدر تسرح في أنهار الجنة الله أكبر وتاوى إلى قناديل معلقة في عرش الله جل وعلا هذا ثواب عظيم من جاهد في سبيل الله ولكن المقصود بالجهاد هو جهاد لنصرة الدين كان النبي صنصر عن ضلل قاتل شجاعة وليل يقاتل حمية أو حمية أين ذلك في سبيل الله؟ قال شيئا واحدا وهو عن قاتل تكون كلمة الله يرونيا فهو سيد سبيل الله نعم فأما قوله هو الروح الكفار في برهوت وهو وهي في السجين فهذا فبرهوت هذه بئر عميقة لحضر موت لا يستطيعون النزول إلى قاعها إلا أن الحديث في ذلك ريسط راجع ذلك الروح لبن مخيم وهو لبن ال... مخيم فهذا القول إن في براهوت يعني في بئر في اليمن هذا شيء اللي... هذا شيء يحتاج إلى دريد لأنه من أمور الغيب. مات. قال رحمه الله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره. هذا جاء في حديث براء بن عازم عند أحمد وأصحاب السنن بسناد الحسن بن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره له عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع فرعن عالمين أعتاه ملكاني في أقعدانه فيقوذ له مرض الحل يقعد الميز بعد أن كان نائما نعم. ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونفير ونفير عن الإيمان وشرائعه ثم يسل الروح ثم ثم يصل ثم يصل روحه بلا ألم. هذا بالنسبة للمؤمن. نعم. فقال إن تخرج روحه أما تخرج القطر من في استقاء. نعم. ويعرف الميت الزائر إذا رتاح. ويعرف, ويعرف الميت الزائر إذا رتاح وفي نصه كل شيء. وهذا يحتاج الى جزيره الله اعانه ولا حديث في ذلك كله لا شك في ذلك لسانا بالسيوت اسمها بشرى الكئيب بلقاء الحريم وايضا اهوال القبور بالدرجه وينعم في القبر المؤمن ويعدف الفاذ كيف شاء الله نعم فالمؤمن يفتح له باب إلى الجنة والكافر يفتح له باب والمؤمن يفتح له في قبره والكافر يضيق عليه حتى يدخل الله بعض في بعض نعم فأعلم أن الشر الخير بقضاء الله وقدره نعم واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره كل عندكم هذا سلام ولو أعلم أن البروج بقضاء الله وقدره عندكم ماذا النجوم وعلم ماذا عندكم قبلها هذا فاعلم ان الفروج بقضاء الله وقدر لا توجد هذه الفقره في بعض بعض في بعض المسر. وهذا لعله المسن رحمه الله ساقه لبيان ان الاجال والاعمار بقضاء الله وقدر يرد على القدريه الأجال فأولا عندهم أنه من لم يمد لو لم يقتل ما معد وإنما القتل عج له أجله هذا باطل أن الله عز وجل يقول يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وعفظوا مما رضخنا من قبل أيها ذي أحدكم الموت فيقول رب لولا لا أخذني قريب وأصدقوا لكم من الصالحين ولي أكثر الله نفسا إذا جاء جلها الله خبير منك عدد قال رحمه الله لذلك أفضل من العبارات الباطلة في بلادنا قولهم البقية في حياتك وهذه كانت عن أتقال الفاسب وهو أن من مات مقتولا مثلا فقد نقص عمره فعلع لأهله وأوليائه ان تبقى الحياة فيهم ما نقص المعروف هذا باطل هذا ضلال العلم نعم والايمان بان الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور. وموسى يسمع من الله الكلام بفوق ويقع في, في مسامعه منه لا لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر والعقل مولود على الله والممتنع حره اللحظه هنا وقالوا لقول تعالى وكلم الله موسى تكليما قراوها ماذا وكلم الله موسى تكلم. ذكر هذا الزبخشري في الشارع وهو جزري جلد وكلم الله موسى تكليم وهذا على قول اهل اللغه باطل أن مصدر كلمه تكليما ولا كلمه كل من أو كلمة أما تكليما هو مصدر كلمه وفضنا عن كون هذه القراءه لم ترد، لا في العشر المتواترات ولا في الاربع الشواذ كيف يقدمها في خراءة حتى ليست شاذة فضنا عن كونها متوفرة فضنا عن كونها ليست ومو... وم... وموسى يسمع فهذه الايه اكدت بالمصدر ويدل على انه كلام حقيقي وليس مجازيا وليس معنى قائما بالنسخ فنقول اشاعره هذه الفقره فيها رد على الجهميه وعلى الاشاعره فيها والعقل مولود اعطي كل انسان من العقل ما اراد الله يتفاوتون في العقول مثل الجره في السماوات ويطلب من كل انسان من العمل على قدر ما اعطاه من العقل فليس العقل باكتساب انما هو فضل من الله تبارك وتعالى نعم والعقل مولود ولا تكليف الا بعضه اعطي كل انسان من العقل ما أراد الله يتفارثون في البقاء فالعقل يلمو تدريجيا هو من فضل الله سبحانه وتعالى لا ليس العقل الاختتاء وإنه هو من فضل الله عز وجل ففرق بين العاقل والذكي الذكاء يدخل فيه المؤمن والكافر الذي صنع هذا الجهاز حتى ولو كان كيف لا شك أنه ذكي واللغبي ذكي واللغبي أكيد انه هذا غير صنع هذه الآلة الحديثة يسجل الناس بها ويتواصلون بها في اقاصي الأرض وأطراه ومع ذلك هو ليس بعاقل أن العاقل من هو ها؟ هو المسلم انا عاقل عن الله عز وجل امره ونهيه ومحل العقل هنا في القلب وليس في الراس قال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بها فمحل الفقه والفهم هو هو هو القلب نعم نعم وعد ان الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين الدين والدنيا. قال سبحانه. وعلم يعني تقبل. قال رحمه الله وعلم يعني ان أن الله فضل أبعاد بعضهم على بعض في الدين والدنيا. قال سبحانه. والله فضل بعضهم على بعض في الدين. قال سبحانه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم من وهذا كله يكون عن الحكمة والعدل. إنه سبحانه. نعم. عدل منه لا يقال جار ولا حاكم نعم لان الله حرم الظلم على نفس ربي حديث أبي ذر قال قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفس والله حرم الظلم على نفسه لانه مستحيل او لانه وضع الشيء في غير موضعه ولا نافع متع وليس لانه مستحيل الله نعم لا. لان قول المبتدعه ان الظلم لا يقع من الله لانه مستحيل عليه ان يقع منه ظلم وليس لانه وضع الشيء في غير موضعه هذا با نعم كما قال ان فضل ان فضل الله على على المؤمن والشاكر سواء فهو صاحب بدعه فاتصدد الله المؤمنين على الكافرين والطائع على العاطم والمعصوم على المخدول عدل منهم هو قضه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا. الله سبحانه وتعالى هذا المؤمن قضمه وإحسانه فكذ الكافر عدلا وحكمة فلا يقال هذا ظلم فأنه سبحانه لم يمنع الانسان من حق قال رحمه الله فلا يحل ان تتم النصيحه للمسلمين النصيحه من الدين بل في حديث ابي القريه سميع بن اوس الدار رضي الله عنه عنده مسلمه الصحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, الدين النصيحة. الدين النصيحة. النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله قادر لله والكتاب والرسول ولا انه المسلمين عام فالمؤمن ينصح ولا يصح والمنافق يفضح ولا ينصح يتمنى الفقه ثم ينشر بين الناس غير مبال بالاستعاذ بالله ومنه انه يستر متاخر والنصيحه ذكر النووي رحمه الله بشرح مسلم قيل ان النصيحه ماخوذه من النصح العسل يعني تنقيته من الشمع والشوال وحينما أخذته من نصف التوبي يعني لم شعته وترطيعه وترطيعه وحينما تنصح الخاص أنت تنظفه من مهال نعم وإذا تنم شعتها فالمؤمن يقبل النصيحة والمنافق لا يقبل النصيحة وإيالا بها نعم ضربهم وذاجرهم في أمر الدين فمن كان حتى الحكام يجب نصيحتهم ولكن النصيحة للحاكم خاصة لا يجوز أن تكون جمعا أبد كما في كتاب السنة ابن أبي عاصم بالإستاذ الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرأ من أميره شيء فلا شيء فلا شيئا فلا يبنه على نيده وليأخذه بينه وبينه يمكن أن تنظر شخصا جهرا الا الحك فانه لا ينصح جهرا ابدا فإنما ينصح بينك وبين ولذلك ما فعله أبو سعيد القدري هذا كان نصيحة والأمر معروف عن المنكر كان أمر معروف المنكر مع مروان لما قدم الخطبة على الصلاة النصيحة للبقام جهرا هذا لا يجوز محرص براء من أميره شيئا فلا على نيته. فليأخذه بينه وبينه وقال بعض الناس على المنابل والسلام على القفكام وإن كانوا ظلمة وأهل جور إلا أن هذا نوع من الخروج على ولينا الذي نهى عنه نهى عنه الشر نعم الفرق فرقه بين أمامهم والنصيحه والنصيحة ونزع اليد من الذي هو ما نتقوم نزع اليد من الطاعة طالما الحاكم مصر لا يجوز مصر ماما كان فاسقا وظالما وعربيدا فإنه لا يخرج عرض إلا في حالة معلوة وهي الكفر كل ما عدا الكفر لا يخرج الكفر لو شرب الخمر وزنى في الشارع وقتل العلماء لا يخرج ولا يجب خروج ولا يخرج خروج في الأمة إلا كانت مخصصة وأكبر مصلحه لذلك إن هذا فرض يكون بالقلب مثلاً باعتقاد أن هذا الحاكم ليس يسولي أمراً ويكون باللسان بالكلام عليه في المجالس العامة والخاصة ويكون به السيف وهذا أعلى ما يصو عليه الخزاع. أما قول بعض إن مر صعود السيف على سبيل الحص ما. وأما الأمر المنكر هذا جلي أيضاً لفرص إذا من الحاكم منكرا فإنه ينصحه لتكلم فمن كذلما فقد غش المسلمين ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين هذا لا يصح الله سبحانه وتعالى قال في الشخص الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أمانتكم وأنتم تعلمون قالوا ان الله يحوط بين المرء والقلب وانه إليه يرجع فالدنيا النصيحه واجبه موجود لكل مؤمن ولكن يراعي الانسان الادب في كيفيه النصيحه نعم والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم يداه مبسوطتان قد علمها الذي بيده السمع والبصر لله ليس كمثله شيء هو السمع والبصر يداهما بسلطتان في إثبات اليدين لله عز وجل وهمما بسلطتان كما قال سبحانه بل يداهما بسلطتان يوم في خلقين فيشاء الله أن الخلق يحسونه قبل أن يخلقهم نعم هذا في إثبات العلم الأزري لله عز وجل السابق للأشياء ولكن هل الله العلم على مقتضى علمه الأزري السابق أم على مقتضى عملهم العباد على مقتضى عملهم ولا يمكن أن يخالف ما في الله المحصول الله قال ما يبدل القول لدي وما أنا بغلام للعلم علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به علي عليهم هذه نعمة لله سبحانه على خلقه بل أعظم نعمل. الله سبحانه وتعالى هدانا الإسلام قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام ديني اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فاعظم النعم الطفل هي والهداية الهداية والهداية كما قال العلم السادة التفسير خوري تعالى من الصراط المستقيم هدايه إلى الطريق وإلى الإسلام وهدايه في الطريق وهي اتباع السن ومن به ومن عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد نعم ومن به عليهم كما قال سبحانه يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم فلله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ما. واعلم أن البشارة عند الموت ثلاثة, بشا... ثلاثة بشارات ثلاثة بشارات. يقال أبشر يا حبيب الله بريد الله بريد الله وجنّة. هذا النطق يا حبيب الله يحتاج إلى تدريب. الله أعلم. وهل عقولة إن إبراهيم الخليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن هذا فيه غلو في الرسول لكن الرسول. فرقص لان اعلى مراتب المحبه هي الكل ويقال ابشر يا عدو رضب الله بغضب الله غضب الله والنار. ويقال ابشر يا عبد الله بالجنه بعد الانتقال هذا قول ابن عباس نعم المؤمن بالنصر الناصر جاءيتها النفس المطمئ إن أرجعي إلى ربك راضية قال سبحانه جاءيتها النفس المطمئ أرجعي إلى ربك راضية المرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنت والبشر أيضا في قوله تعالى إن الذين قال ربنا الله ثم استقام عليهم الملائكه يعني عند الموت الا تخافوا يعني فيما انتم قادمون اليه ولا تحسنوا فيما ترتوه من امر الدنيا وامشوا هذه بشاره عند الموت وعبشروا بالجنه التي كنتم التي كنتم تعاد نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نجرا من غفوظ الرحيم نعم وأما الكافر والعياذ بالله وإذكر الله ولو تغير الظالمون في غمرات الموت والملائكة الضاصة وأيديهم أخرجوا أنقصكم نعم قال رحمه الله فعلا أن أول واعلم ان اول من ينظر من ينظر الى الله في الجنه ان من إلى الله الجنة الجنة ثم الرجال ثم النساء بااعين رؤوسهم قال شيخنا هذا التسبيب يحتاج اولاد الله عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترون ربكم كما ترون القمر ليلة الغلق لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر بين الإيمان برؤية أيضا هذا أول واجد وإنكار رؤية كفر أنه يثابت بالكتاب والسنة ويجمع العلماء سلسة سيبعلنا خفنا إن شاء الله وقال الله يحب الله صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه